عنك. هذا أحد الأخو يقول بأن هناك شيخ طائفة من المسلمين لا يرى الجهاد في سبيل الله يقول أنتم لم تدعوهم إلى الله ولو كنتم في حرف كيف تحاربونهم وأنتم لم تدعوهم إلى الله إذا قام الجهاد تبدأ بالدعوة يبلغهم الدعوة فإذا أصروا على الباطل تهدوا فالدعوة قبل القتال فإذا ولي الأمر في أي بلد غزا المفاف يبدأهم بالدعوة إلى دين الله ويعلمهم ويرشدهم على بصيرة فإذا فهمهم وعذوا قاتلهم إلا أن يكون من هذه الجزية يهود والنصارى والرجوس يدعو فيها جزء أي أن أدوا الجزء فقنات دماؤهم وأموالهم وعزيموا بشرط الجزء فإن كان رسوا من أهلها أغربوا من هذه الجزء أوثلوا علم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا